عالضغري وباختصار حسريا على موقع ديجي أخذنا خلاص قرار ومش هنرجع فيه عملنا خير وطار والظاهر في الصنار حيدي وغل وصفار السعب قلوبك الدريق فتحنا كتير سبيل ومحد الثان جميل ولشان نفعله شير زي فعلنا ماشي النار في كلامة تضحيات في عيبو على ناس احساس واسطنا في الحياة ففحة بيضة بالنهار ده هنبتديها واللي بعنا مش هنكتب اسمه فيها هنغير المعاملة واللي عاكبه اجلا مش عاكب شفلو حيطا يخبط راسه فيها واللي كنا لي زمن مصدر سعادة خدنا خبرة واستفدنا من الدروس و اكتشفنا من السواد فقال النفوس اللي جاي فكرنا طيب ان اللي فات كان حلبي واللي جاي جابوس كان سليبة و جاي كله خير شوفنا فيها ولسه ما نشوف كتير تمشي ديبا ظلتنا ونا ثمانين عشان كنا طيبين ناخد باليمين ونفرق بالجمال تحتاجوا من عين نديكوا ألف عين من غير ما نقول لي مين ولا نجرحكوا بسؤال ولا حب ولا بلا, بلا خوارات طالما تهيقات تفرشنا الكنبساط بالآخر خدنا ايه سويتونا بالتراب وعشان ما فيكو خاب وما عملتوش حساب غير باس و اللي معنا مش هنكتب اسمو فيها هنغير المعاملة و اللي عاكبه اهلا مش عاكبه يشوف له حيطة يخبط راسه فيها و اللي كنا لي سمن مصدر سادة علشان ولاد حلال و طيب انسيادة يشوف له اي حد تالي غير نسازي معادش من ورانا في اي استفادة خذنا خبرة واستفدنا من الدروسة اكتشفنا ان السواد مال النفوس اللي جاي يفكرنا طيب يفوق اللي فات كان حلمي واللي جاي كابوس جات سليمه واللي جاي كله خير شوفنا فيها ولسه ما هنشوف كتير كانت شديده ترفع وتتضحي